وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٌ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ النَّعِيمِ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 فَذَرهُم يَخُضُ وَيَعَامُ حتىَ يُولاقُ يَمَهُم الذي يُوعدُون يَوْمَا يَخجونَ منِنَ الأجداتِ سِاع سِاعًا كَأَنهُم إلَ نَصُب فِظُون خاجِعََةً أَبِصَارهُم تَررهَقُهُم ذِلَّ.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 ولا يغوث ويعوق وينسرا وقد اغضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا